استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم طبعا هذا كان الأولى أن يؤتى به بعد الحديث الماضي فلست أدري هل هذا هكذا في كل النسخ ولا ها كان في اللي قبله طيب هو موضعه الحديث اللي قبله بالفعل ها يعني الخبث بضم إلى آخره هذا تفسير للكلمة الواردة في الحديث الماضي فينقل هذا الكلام بعد حديث انس اللي هو الحديث الحادي 11 قال غريب الحديث بسم نعم هذا معلوم من الصحابه والله عارف كانهم اسوان كانوا فيون الطلاق بيها التميه او نجونك التي أن أحد سؤال مثلا كان يعوضه ابنه البان لما لم يبقى إلينا حفظ الرقم مبارك الله فيك أقول بالنسبة للمسألة التي أثرناها وهي لو أنه دخل بابنه الخلاء هل يعوضه؟ أم لا يعوضه؟ يقول الواقع شاهد بأن الصحابة منهم من كان يدخل بولده إلى الخلاء ولم ينقل أنه عوّذ ولده بهذا الذكر فهل لا وقفنا عند صنيع الصحابة ولم نتجاوزه أولا عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل سيما وأن الهمم تتوفر لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام غيره وإنما دفعنا إلى هذا القول عموم إذا دخل ألخل طيب سواء دخل لقضاء الحاجة حاجة نفسه أو دخل لقضاء حاجة غيره ويبقى النظر في هذه العلة الحاملة على هذا التعود ظاهر قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائف لو حملناها على الشياطين فلا شك أن الكبير والصغير كلاهما يحتاج إلى الاستعادة يعني أم مريم أعادت مريم وهي وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وهي في بطنها ولما يكن لها أو لما يكن لها إيه؟ ذري يعني ما زالت تحملها في بطنه إذن هي ما زالت, إيه؟ حمل. ما زالت حملاً في بطن أمه ومع هذا أعادتها بالله وأعادت ذريتها بالله من الشيطان الرجي فأولى أن يعوذ من الموجود بالفعل وهو هذا الطفل فمثل هذا العموم هو الذي جعلنا نقول إذا كان يعوذ بغير سبب قائم على الإطلاق يعني ها؟ مع قول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده قبل أن يوجد هذا الولد فكيف إذا وجد ودخل المكان الذي يغلب على الظن وجود الشياطين فيه وتربصهم به يبقى هذا لو لم نستدل بهذا الحديث بذاته يستدل بعموم استحباب استعاذ أو استحباب إعادة الولد من الشيطان الرجيم سواء وجد أو قبل أن يوجد وسواء وجد السبب الذي يدفع أو يحمل على تعويضه أو لم يوجد واضح جزاكم الله خير قال غريب الحديث الغائط المطمئن من الأرض وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا لهذا دائما نقول لا من مراعاة حال المخاطبين ومناسبة الخطاب يعني لأن بعض الناس إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة أو استدبروه لأنهم ليسوا في جهة أهل, إيه؟ أهل المدين فهذا الخطاب وجه لأهل المدينة فيراعى من كان فين في حكمهم أما غيرهم فالمهم أن يستدبروا القبلة و أو ألا يستقبل المهم ألا يستقبل القبلة ولا يستدبروها عند قضاء الحاجة المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله سلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بألا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة طبعا القبلة أعم من أن تكون الكعبة المشرفة فالقبلة في أول أمر كانت بيت المقبس ولهذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة استقبال واستدبار بيت المقبس أيضا بالبول والغائط لعموم قوله لا تستقبلوا القبلة وهي إحدى القبلتين وسيأتي النظر في هذا إن شاء الله قال ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق ذكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أنهم لما قدموا الشام إيه <تصفيق> اثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوى ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاج وهذا النهي للتحريم أم لغيره سيأتي بيانه إن شاء الله الثاني الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال الثالث إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة وهذا هو الأصل الأصل عند توجيه الخطار لواحد من الأمة أنه يشمل الأمة كلها إلا ما خصه الدليل وقد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة والقرينة الدالة على هذا التخصيص هي السياق لأن المطلوب عدم استقبال القبلة وعدم استدبرها ببول أو غائط فكل ما حقق هذا المطلوب لزم المرء أن يفعله فإذا كان التشريق والتغريب أو التشريق أو التغريب هو الذي يحقق هذا فيلزم التشريق أو التغريب وإذا كان مثلاً الاتخاذ جهة الجنوب أو جهة الشمال هو الذي يحقق هذا فتتخذ هذه الجهة أو تلك الرابع الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة الخامس المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللسان لأن ذكر الله عز وجل باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع وهذا سبق بيانه في الحديث الماضي بأن المنع يفتقر إلى الدليل والأصل الإباح والأصل الإباح وإلا فقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المجامع وفي ظال بحاله يكون مكشوف العورة أن يذكر الله عز وجل قبل اتيان أهله فالدليل عليهم لا لهم طيب قوله في معنى الغائط المطمئن من الأرض فيه استحباب اختيار المكان الذي يحقق الأمن من التلوث بالبول ولهذا استحب جمهور أهل العلم أن يطلب المرء لبوله موضعا رخوا وهو المكان الذي يمتص الماء أو البول بحيث لا يكون صلبا مثلا فيرتد الرشاش عليه فينجس من حيث لا يشعر والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي سسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال سسلم يعذبان وما يعذبان في كبير بلا كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم بنحوه قال الشوكاني رحمه الله إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل ف فتجنب ذلك واجب فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عن الحرام حرام اللي هو قول العلماء رحمهم الله تعالى أو القاعدة الفقهية وهي أصولية أيضا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم وقال السيوط رحمه الله يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لألا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود لينها بعود ونحوه طبعا في حديث رضي الله تعالى عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم الصباطة هي إيه؟ مألة بالزبال أن غالبا ما بتكون يعني لينة تستوعب الماء ولا ترده أو تستوعب البول ولا ترده تمتص البول ولا ترده على الباء المرة ثانية فهنا لما قال في معنى الغائط المطمئن من الأرض أو الرخب من الأرض هذا ليه؟ ليأمن المر... الذي يقضي حاجته ارتداد الرشاش عليه مرة أخرى في معنى هذا الحديث عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبس سلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها هكذا على العموم رواه مسلم رحمه الله تعالى وروا أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه وقيل له قد علمكم نبيكم صلى سلم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ومحل الشيثين هنا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ومنها ما رواه أحمد عن عبد الله بن حارف الزبيدي رضي الله تعالى عنه قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك وإسناده صحيح وقوله مراحيض قال في شرح مسلم وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط وقوله فننحرث معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب, أو بحسب قدرتنا هذا الحديث وما في معناه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة وجاءت أحاديث أخر فيها لاستقبال والاستدبار من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون قوله كحديث ابن عمر الآتي بعد هذا مباشرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة إلى أقوان سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الآتي مراعاة لصنيع الشارح فإنه ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة تحت حديث ابن عمر الآتي دون هذا الحديث قوله نستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف الرجل الذي بنا هذه الكنف في باتجاه القبلة على هذه الصورة الممنوعة عنده وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار يعني واحد انحرف عن القبلة هو الإثم لو قلنا بعموم التحريم يتعلق بإيه الاستقبال أو الاستدار طب هو لما انحرف صار مستقبلا او مستدرا للقبلة أم ليس بمستقبل ولا مستدر للقبلة وليس بمستقبل ولا مستدر فلماذا يستغفر فقاله يستغفر لمن يستغفر لباني هذه الكنف على غير الطريقة الشرعية من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا محتمل لكن الأقرب أنه استغفار لنفسه ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله عز وجل يعني يقول له ممكن أو المدخل غره بناء هذا الكنيث على هذا الوضع فجلس ولما جلس تذكر حديث الايه انه فاستغرق فترة على سبيل الخطأ او السهو وهو في استقبال او استدبار القبل فيستغفر لذلك فان قلت فالغالط والساهي المخطئ والساهي لم يفعل اثما فلا حاجة به إلى الاستغفار قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء قال ابن دقيق في شرحه قلت والاستغفار لا يكون للمعاصي والمخالفات فقط بل إنه مشروع أيضا عقب الطاعات لما عسى أن يقع فيها من تقصير أو خلل أو نحو ذلك ولأن التقي الصادق لا يرضى من عمله لله عز وجل بشيء وقد أمر الله عز وجل حجاج بيته بثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن وغيره مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله جل وعلا كانوا في, إيه؟ كانوا في طاعة ولم يكنوا في معصية وشرع للمصلي أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا عقب صلاته. نعم سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة, ايه أو صلاة نافلة فهذا كل يدل على أن الاستغفار ليس للمخالفة لي فقط وإنما يكون لغيرها بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ليغان على قلبي فأستغفر الله عز وجل كم؟ في اليوم مئة مرة وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم افل لي وتب علي كم مرة سبعين مر وهو صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الذنوب والخطاي فالاستغفار ليس مشروعا للمخالفة لي فقط وإنما هو مشروع لها ولغيرها بل قل من لا يقع في مخالفة فإن ما لا يعلم المر من مخالفته أقل فإنما لا يعلم المرء من مخالفة أكثر مما يعلمه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة لاتقاء الشرك الخفي أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه ها؟ وأستغفرك لما لا أعلمه فهذا على الأقل يكون من, إيه؟ من هذا الباب وأظن أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من الصحابة كانوا يتمنون لو تحقق هذا الأمر يعني لعدم استقبال وعدم استدار القبلة بالكلي أما مجرد لانحراب نفسه فلا يكفيه كانوا يريدون إيه لانحراب بالكلي أما لانحراب بما يسمح به البناء أو الكنيث المعد في اتجاه القبلة فهذا كان يبعثهم على, الإيه؟ على هذا الاستغفار نعم قول الشارح الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة إلى أن قال في زمعة بن صالح عن سلمة, عن سلمة بن وهرام قال سمعت طاوصا قال قال رسول الله سلم إذا أتى أحدكم البراز الموضع الذي يتبرز فيه فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها الحديث وزمعه ضعيف وخالفه سفيان بن عيين وهو جبل فرواه عن سلمة أنه سمع طاووس يقول نحوه ولم يرفعه وروي موصولا عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني وقال لم يسنده إلا الحسن المضري وهو كذاب مطروك فتبين أنه من قول طاووس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال البيهقي ولا يصح وصله ولا رفعه لا يصح وصله بإرخال بن عباس ولا يصح رفعه إلى رسول الله إنما هو من قول طاووس ولا يقال ان هذا لا يقال من قبيل الرأي لأن طاووس ليس من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا مراب الشارع ونحو ذلك ومنهم من علل بأمر آخر وهو ما ذكره عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي رحمه الله قال إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأما بيوتكم هذه التي تتخذون للنتم فإنه لا قبلة لها يعني هذا الرجل عيسى بن أبي عيسى كأنه استنكر قول أبي هريرة في المنع من أضاء الحاجة تجاه القبلة على العمور وتفريق ابن عمر بين الصحراء والبنيان كما سيأتي فأراد الشعب أن يجمع بين القولين فقال هذا القول إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلهم ولا تستدرهم يبقى جعل العلة هنا فاسألت كشف العورة وليست فكرين القبلة نعم آه لكن در رحمه الله لما أخرج هذا الأثر قال عقبه إن عيسى هذا ضعيف قول إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبل القبلة يقتضي أمرين أحدهما ممنوع منه وهو ما أفاده النهر اللي الاستقبال والاستبار للقبلة حال قضاء الحاج والثاني علة لذلك المنع وهو النهي عن الوصف المناسب للعلية فإن في القبلة معنا مناسبا هو إكرامها بالصيانة عن المكروه من خروج المستقذر وكشف العورة سواء انفرد او اجتمع وقد قال بكل قوم يعني بعض العلماء عللوا بإيه؟ بكشف العور والبعض الآخر علل به خروج المستقذر من بول او غائط وبعض العلماء قال لا مانع من اجتماع الامرين اللي هو خروج المستقذر وكشف العورة وهذا وصف مناسب للعلية لماذا؟ كما ناسب إكرامها منع المصلي عن البصاق إليها وعن الالتفاة إعراضا عنها ولأنها الجهة التي يعرض عز وجل عن المصلي ان أعرض عنها كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح الترمذي وفي أن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكر الحديث وفيه وأمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله تعالى يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت الحديث وعلى التعليل بكشف العورة فلا تواجه القبلة بكشف العورة ولو في غير قضاء الحاجة ومن هنا اختلفوا في عدة أمور منها جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة فمن علل بالعورة منعه لكن قال النووي في شرحه لصحيح مسلم يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وداود الظاهري واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي وقال إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز فظاهر كلامه أنه لم يعرج هنا على كشف العور فمنع من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة فقر لكن لو إنه بينتقل من مكان قضى فيه حاجته إلى مكان آخر كشطاف مثلا أو نحو هذا وكان الشطاف في جهة القبلة سواء بالاستقبال أو بالاستدبار قال هذا لا يمنع قلت والأحاديث الآمرة بسطر العورة حال إتيان الأهل في كل منها مقال كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف فلينظر وما قاله النووي رحمه الله تعالى هنا هو الراجح لأن الأصل في الأشياء الحل فلا نحرم ولا نكره شيئا إلا بنص وتكريم القبلة في مثل هذا الأمر اللي هو مسألة إتيان الأهل ومسألة الاستنجاء أي مسألة أخرى غير البلو الغائط اللي منصوص عليهما في الحديث أقول مسألة تكريم القبلة في مثل هذا الأمر يحتاج إلى توقيف نعم جاء النص فيه بالبول والغائر فلا يتعداه إلى غيره ولو كان الانحراف عن القبلة من شرع الله عز وجل حال الاستنجاء أو الوطء لجاء النص فيه من الشرع لحاجة الناس إليه بل قد بالغ الحنفية حتى كره مدى الرجل رجله إلى القبلة كره أن يمدد الرجل في القبلة نعم كره مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره عامدا وهذا تكلف لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى وأخيرا تمسك بعض أهل العلم بعموم قوله سسلم لا تستقبلوا القبلة بالمنع حتى في القبلة المنسوخة بيت المقدس وقد روي في ذلك حديث عن معقل الأسدي رضي الله تعالى عنه وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول رواه ابن أبي شيبة ومن طريق ابن ماجة واحمد والطبراني وغيرهم من طريق أبي زيد مولى بني ثعلبة وهو مجهول وقد نقل الخطابي رحمه الله الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعب وفي هذا الإجماع نظر فقد خالف ابن سيرين وإبراهيم النخعي نقله الحافظ عنهما في الفتح وأثر ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات قال كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين وقول التابعي كانوا يكرهون يقصد من يقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليه لا سؤال هل كانوا يكرهون ذلك لأنها القبلة المنسوخة أم لأن استقبال بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة بالنسبة لأهل المدينة الظاهر الثاني الظاهر والله تعالى أعلم أن الصحابة أو نقول لعل الصحابة كانوا يكرهون ذلك لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة فالعل استدبار القبلة لا استقبال بيت المقدس قال النووي في شرح لصح مسلم لا يحرم استقبال بيت المقدس. ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره طيب ما الدليل على الكراهة هذا أيضا يحتاج إلى دليل والأصل كما قلنا إن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة شرعية وقد جاء في بعض الروايات لا تستقبل الكعبة ولا شك أن تفسير كلام النبي صلى الله وسلم بكلامه أولى من حمله على إطلاقه ثم إن هذا الحديث رواه من المتأخرين أبو هريرة مثلا أبو هريرة روى هذا الحديث فعندما يقول لا تستقبل القبلة فالمعهود الذهن هنا ينصرف إلى الكعبة أن هي القبلة التي استقرت في أذهان الناس فعندما يسمع الواحد القبلة فينصرف ذهنه مباشرة الى الكعبة وليس هذا من التعميم ولكن من الإطلاق يبقى لما يقول لا تستقبل القبلة فليس المقصود هنا القبلة الحالية والقبلة المنسوخة باعتبار أن الألف واللام هنا العموم لكن نقول هنا الألف واللام للعهد أو للمعهود الذكري وهو الكعبة وليست القبلة المنسوخة في أي استفسار حول هذا الحديث <تصفيق> خلاص هو فعل ما عليه الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعه إن لم يتخير نعم وكلام الشوكان ظاهر حسبتك تقول تخير لا هو إن لم يتخير او لم يأخذ بالاسباب التي تضمن له الطهارة فالإثم لا يبرر الإثم أو التقصير لا يبرر الإثم يعني واحد الآن قصر في طلب العلم الشرعي فارتكب محرما لا يعلمه هل هذا يبرر وقوعه في هذا الحرام؟ العلماء يقولون الإثم لا يبرر الإثم وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تعين على فعل الواجب أو اكتناب المحرم إن قصر في الأخذ بالأسباب فلا يلومن إلا نفسه هو المراحيض الموجودة الآن فيها من النعومة ما يمنع من الارتداد وإن كانت صلب لأنه الأرض الرخوة تشرب البول وكذلك أيضا إذا كان ملمسها ناعما فإنها كذلك يعني يسيل البول عليها ولا يرتد إلا إن هو يكون مثلا يتبول في مبولة متن وقائم والبول يأتي في المواجهة لا ينزل في موضعه هو على كل يختار المكان الذي يحفظ له عدم ارتداد أو يضمن له عدم ارتداد البول عليه إهل المطلوب؟ كل ينظر في ما ينبغي أن يفعله لكن بلا تشدد ولا وسوسة ونحو ذلك نعم طبعا في محاضرة فبالتالي هم بتاع طيب سبحانك الله ومحمدك نشهد وأن لا إله إلا أنت نستغفرك وأن نتوب الحمد لله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 أما بعد فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على كتاب تيسير العلام في شرح أدلة الأحكام وكنا قد فرغنا في آخر لقاء من التعليق على الحديث الحادي عشر ولا الثاني عشر الثاني عشر هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ليدور حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول الحديث الثالث عشر وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو الكعبة قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى النبي صلى سلم يقضي حاجته وهو متوجه نحو الشام ومستدبر القبلة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فذهب إلى التحريم مطلقا يعني في البنيان والصحراء وعلى كل حال راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري يعني الحديث السابق ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله وأبطل ما سواه من الأقوال في كتابه المحلى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وقواه يعني ابن القيم ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث بن عمر الذي معنا وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً يبطل العمل بجانب من الأحاديث والإباحة مطلقا كذلك والتفصيل يجمع بين الأدلة أو التفصيل باعتبار العطف على إن يجمع بين الأدلة ويعملها كلها وهذا هو الحق فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء باعتبار القاعدة التي ذكرناها من قبل الإعمال أولى من الإهمال وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحرين قال الصنعاني رحمه الله لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحرين وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته إلا أن قرينة إرادة فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز لا تمشي إلا أن قرينته يعني قرينة الصرف من التحريم إلى النهي إرادته صلى الله عليه وسلم فعله دعيزة ضبط دي أصلي إلا أن قرينة إرادته لا قرينة إرادته يبقى أن أقول إلا أن قرينته أي قرينة الصرف إرادة فعله سصلم بخلافه للتشريع وبيان الجواس وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب قلت على كل ينبغي لانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاءا للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون وأخيرا ما يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة إن مكتوب ويفيد لا هو ويقيد بأنه في البنيان ويقيد بأنه في البنيان الثاني جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى ولنا عليه تعقيبات فنقول وبالله التوفيق هذا الحديث أعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فظاهره يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه إيه هو الوجه؟ ها؟ الاستدبار أي من حيث الاستدبار للكعبة ولهذا اختلف الناس في كيفية العمل به أي بهذا الحديث وبالأول حديث أبي أيوب على أقوال فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع بحديث مين حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وجابر التي وردت بالنهي المطلق عن استدبار واستقبال القبل ولما أقول المطلق يعني على كل حال في البنيان وفي الصحراء نعم فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا طالما إن النبس صلى فعل خلاف ما نهى عنه إذن فعله يدل على الإباحة لأنه سسلم لا يفعل إلا المباح أو الواجب وسيأتي التعليق على كونه يفعل المكروه أم لا يفعل وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح وأخذ دلالته على الجواز مجرد عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغي لاعتبار به يعني لو أننا نظرنا إلى مسألة التفريق بين البنيان والصحراء بحجة أو باعتبار وجود الساتر فكم يا ترى بين قاضي حاجته وبين الكعبة من سواتر وحواجز فيه ولا ما فيه فيه يعني الآن الذي يقضي حاجته مثلا في الصحراء بنوا بين وبين الكعب جبال وأشجار وهضاب وربما بيوت في بلدان أخرى ولا لا إذن نظروا إلى هذه الجزئية وقالوا وصف البنيان وصف ملغي لاعتبار له لا بد من وجود ساتر أو حاجز يحول بين قاضي الحاجة وبين الكعب وبالتالي ده وصفه غير مؤثر لنعلق عليه الحكم وإذا كان وصفا غير مؤثر فلا يعتد به وبالتالي يستوي قضاء الحاجة في البنيان مع قضائه في الصحراء وبالتالي إما أن نقول بالمنع مطلقا أو نقول بالإباحة مطلق وهيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية ومنهم من حمل هذا الحديث هو حديث مين؟ خليكم معي حديث ابن عمر على الخصوصية سبوكم من الكتاب لأنني نكاتب الكلام كله أكثر من اللي هتكتبوه لأن أكيد اللي نكاتبه هيكون أكثر من اللي انتو هتكتبوه إلا لو في حاجة انا ما كتبتهاش أقول لكم اكتبوها لأنني فاتني أني نكتب لأنها مسألة في الحقيقة تعتبر من المسائل الشائكة اللي اضطربت فيها الأقوال الذي يهمنا كيف نناقش الأدلة بحياة تام فأرجو يعني كل واحد ينسى ما يعتقد في هذا الباب لأن مشكلة المشاكل التي تواجهنا في هذه الأيام هي مشكلة الاعتقاد قبل الاستدلاة لأن الإنسان إذا اعتقد ثم استدل نبش بين السطور وأجهد نفسه لا ليجد الحق من خلال الأدلة وإنما ليجد الأدلة لتأكيد ما اعتقد يعني هو بدل ما يدور على الحق يدور على, يدور على الأدلة التي تسند قوله أو تسند اعتقاده ولذلك لما يعني دارت الأحاديث ونقلت الأقوال واحتدم الخلاف بين الناس في الأيام الماضية في مسألة الانتخابات وغيرها بين مانع بالكلية ومبيح بالكلية وبين متوقف ونحو ذلك وجدنا الناس يستدلون بأدلة في غير محلها بالمرة وللأسف يعني ما أحزنني ان كثيرا من طلاب العلم راجت عليهم بعض الشبهات حتى رأوها أدلة قوية يعني عندما يأتيني أحد الإخوة يقول مثلا والله اليوم طرح علي فلان فلان دليل لا أستطيع أبدا أن أدفعه يعني سماه دليل واستعص عليه دفعه يعني كأنه إيه؟ ها؟ شبه قطعي لا بلاش نقول قطعي يا نصد لو قطع لي تبقى مشكلة يعني. وهو إيه وانا هسأل السؤال الآن قالوا أنتم تقولون أن هذه المجالس مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل فبالتالي الداخل فيها داخل في مجالس غير تشريعية يقسم على احترام الدستور غير الإسلام يقولك ازاي ده المادة التانية من الدستور بتنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع وقول دعيني البلاء دعيني البلاء ليه لان لما يكون الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع اذا لا منع ان يكون في مصادر فرعي ودي بقى يبقى احنا جعلنا للبشر حق التشريع مع خالق البشر والله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر طيب حد شارك الله عز وجل هل شارك الله عز وجل أحد في خلقه إذن لا يجوز أن يشارك الله عز وجل أحد في أمره ولا لا الآية وضحة الدلالة ما فيش فيها لبس ولا غموط فهم يقولون أنتم تقولون أن دي مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل وهي مجالس تشرعية وكذا إذن لا يجوز الدخول فيها من هذا الباب فكيف تردون على دخول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في دين طبعا لما قل دين يعني إيه نظام أو شأن أو أمر أو كذا الملك بل طلبة بنفسه أن يتولى وزارة من الوزارات قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وهذا الملك كافر ودولته كافرة ويحكم بنظام كفري ومع هذا دخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقصد التغيير والتمكن من الدعوه وشرع من قبلنا شرع لنا الا إذا خالف شرعا دليل ولا شبهه طب اللي يقول شبهه يجيب عنها ليه لانه هو المنتدى الاول ليكون في نظر الشبهه ولم يثبت طيب اذا المنطقي بقى الى كويس يعني هو لم يتمها بدايتها ثم هو لما قلت هو دخل يغير لما قلت ده, ده اللي أعلمه طيب خبر الشيخ إننا فعل فارك بأمري من الله بذلين الآلة بعدها وكفارك من فينا بروسف يوسف فعل فارك بأمري من الله الزوجان كم النجل يحعل الآن هو لا يحعل من الله طيب يعني الآن عندنا جوابها الجواب الأول الأول نص حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها فهو لم يطلبها ابتداء وإنما طلب لها فأجاب واختار ما يستطيع أن يقوم به ويرى فيه نفسه القول الثاني كلام شخي زكريا بأنه يفعل بوحي من الله عز وجل فلا يقاس فعل المكلف بفعل النبي هذا اقوى الردود وهو حجه وبالتالي يصبح حجه عليهم لا لهم فمع انه ممكن قال ايه إيتوني به أستخلصه لنفسي ولما جاءوا قال له إيه إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني افعل ما بدى لك وأنا سأوافقك ومع هذا التمكين وتلك الشهادة بالأمانة ومعلوم إن الأمور إنما تسير بحق إذا تولاها الأمناء لأن متى الساعة إذا ضيعت الأمانة ومتى تضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذن الرجل قال له إنك اليوم لدينا مكي خلاص جزئية التمكين حصلت وامتن الله عز وجل على يوسف عليه الصلاة والسلام بها في القرآن في الصورة كم مرة مرتين ولا ثلاثة أظن ثلاثة ثلاثة مرة لما حصل اللي حصل في لما التقطته السيارة وبعدين لما حصل لما أخد أخيه وبعدين لما لا المرة, المرة الأخيرة لما جيه أخواته و جيه أبوه وكذا وكذا طيب معلين المؤمن تمكين حصل وامتنى الله عز وجل عليه به وتراجع هذه الجزئية مع هذه الشهادة ليا الأمانة يعني الصلاحية للتولي تولي هذه الإمار لكن المهم في هذا كان يمكن أن يقول اجعلني وزيرا لك أو نائبا لك أو نحو ذات ولكنه رضي الله تعالى عنه بفطنة الأنبياء وتوفيق الله عز وجل لهم اختار أبعد الوزارات عن التشريح وهو وزارة الاقتصاد إنجاز التعبير لا سيما وإن الأمر موكل إليه يضع التدابير الكملة لحكم هذه الإدارة ولا لا خلاص رجل عنده لما يقص، تقص عليه الرؤية ويأولها هذا التأويل في الآخر خلاص أصبح هو المفوض تفوض تام ان يختار من التدابير والقوانين اللي يصلح لإيه؟ لتسيير هذه الوزارة يعني ما فيش قوانين مفروضة عليه وبالتالي مفيش لا ربا ولا غيره ولا أخب فاختار هذه الوزارة الله الله أول شك الله عز وجل لكن احنا باتكلم على صنيع يوسف نفسه صح. صنيع يوسف عليه الصلاة والسلام نفس الصنيع يعني طيب ويؤكد واحد يقول التبمين أدراه ما يمكن هو وجد نفسه في هذا الباب وما كان له أن يدخل في باب آخر لا يحسنه ممكن ولا لا يعني هو لما اختر وزارة الاقتصاد ما اخترهاش علشان أو وزارة المالية ما اخترهاش لأنه رأى فيها البعد التام عن التشريع ولكن اخترها الآن ده الباب اللي بحسنه هو ما بفهمش اللي في الباب ده فما ينفعش انه هو يروح يحشر نفسه في باب آخر لا يحسنه نقول لا اهل قرين على انه بالفعل اختر هذا الباب هربا من قوانين الملك الكفرية <تصفيق> <تصفيق> هو قلب لا شك ده خلاص ده, ده, ده تقرير عقيد لا تصرف لما حصل اللي حصل مع أخي ها جعل السقاية في رحل أخي وزكت وكأنه أو يعني اللي يستشف من القصة إن قال لهم قال فين الصواع فأم واحد متبرع مباشرة بدل ما يقول لهم إيه ده الصواع صره هو ما صرقش هو عارف الصواع فيه ولكن وقال ايه كانه قال اين الصواع فاذن مؤذن بينهم ايتها العير انكم لسرقون الصواع مش موجود باثر هنا واقبلوا عليه ماذا تقدمون قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حنبعه وانا بزعيم ما جئنا قد ما جئنا لنفسد في الارض وما طيب قال فما جزاؤه ان كاذب في سرقه يعني في ايه حكم مين اللي يحكم مين اللي يحكم هو لان هو الممكن الان ما حدش هيتكلم ويوسف عليه الصلاه والسلام موجود ف هرب ولا ما هربش هرب هرب بدليل ان هو وجه السؤال لمين للي موجودين بس وجهه لمين لاخواته لاخوات لانه عارف إن يعلم يقينا أن إخوته سيحكمون بشريعة يعقوب التي هي شريعة السماء ولا لا فأم لهم السؤال هم يقولوا لا استحالا أننا نكون سرقا طب إيه رأيكم بقى لو سرق لو كان السرق منكم يبقى حكم إيه فهم اللي حكموا فلم يحكم هو لأنه لو حكم بغير شريعة الملك ازاد وانتهنا ولو حكم بشريعة الملك يبقى وقع في المحذور وحكم بغير شرع الله عز وجل فحب يخرج فسأل اخوته ويعلم يقينا ان اخوته سيحكمون بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمه خلاص يبقى وصل الى ما يريد دون ان يخالف كان ممكن يسأل من؟ يهرب برضو من السؤال ولكن يكلف نائبه مثلا او يكلف بطنطط ولكن وعارف ان نائبه او بطنططط ويعملوا ايه هيحكموا بغير الشرع الله عز وجل اذا اصبح الدليل عليهم ام لهم هل عندهم من التمكين ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام وهل بالفعل هم اضرى بشريعة الاسلام كما كان يعلمها ويحفظها يوسف عليه الصلاة والسلام أم عندهم التنازلات وعندهم التمييع وعندهم وعندهم عندهم فهذا دليل عليهم وليس لهم لأنه أولا ممكن من قبل الله عز وجل ثانيا أنه اختار وزارة أبعد ما تكون عن التشريع لما تعرض لموقف واحد للحطب عهد به إلى من يحكم بشرع الله عز وجل دون أن يتعرض لموقف من إيه؟ المواقف الحساسة أو المحرجة أو نحو ذات وذلك جمعة قصة يوسف عليه السلام والسلام من هي يعني من احسن القصص بنص القرآن لأن فيها فوائد عدها بعض العلماء تجوزة الألف قصة يوسف فيها فوائد عدها بعض العلماء تجوزة الألف يعني بعضهم قال ألف ومئة ألف ومئة فائدة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فييجي واحد النهاردة لأنه هو اعتقد جواز بل وجوب دخول هذا المكان ينبش بين السطور عشان يطلع إيه يطلع دليل لكن الذي يناقش المسائل الخلافية يجب عليه أن يتجرد تماما من الرأي الذي يمل إليه قبل ما يدخل في منقشة المسألة فأنه ما يعرف شيئا عنها وبعد كده يبدأ يضع الأدلة أمامه ويناقشها دليلا دليلا فما أداه إليه اجتهاده ونظره فليعمل به على ثقة من أنه الحق وأنه الراجح حتى يتبين له خلاف ذلك إنما يناقش مسألة خلافية وهو يميل إلى أحد الآراء ليعلم أنه ستزل قدمه ولبت كده حتى في باب الاستخار النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا هم أحدكم بالأمر العلماء قالوا قبل أن يترجح له وجه قبل ما يترجح له يعمل ولا ما يعمل شيء يستخيل لكن لو ترجح خلص ما يتعبش نفسه لأنه بطبيعة الحال هيميل نحو ما ترجح لديه فإنما الأصل انت في باب الخلاف تجرد قبل المناقش وده مسألة أيضا من المسائل اللي تجد الكثير إما إن هو تبنى القول بالتحريم مطلقا أو استسهل وقال لك من باب الجمع بين الأدلة ناخد بإيه التفريق بين الصحراء والبنياء شو ده اللي مشهور في القولين؟ طيب نسبة لما سأي بابا يا ملك يوصف صلى الله عليه وسلم فعل من محب بلا شك محنا ما أعمل لاش قولة كامل يوصف صلى الله عليه وسلم فعل باركة جدنا ليوصف لكان ليأكل أخو في دين الملك إلا أن يشاءه هذه يستدل بها على جواز الحيل لاسترداد حق ضائع او إبطال باطل ظاهر إنما بنقول لا شك إن التمكين من الله عز وجل والكيد ليوسف من الله عز وجل فده يقوي إن إحنا نقول تصرف يوسف لا يقس عليه ابتداء ولكن نفطرب جدلا إن إحنا هنقس عليه يبقى, يبقى عليكم وليس لكم لأن دائما ما أقول عندما تناقش مخالفا ناقشه باصوله لا باصولك عند اذن تستطيع أن تقطع حجته لكن لو ناقشته باصولك فربما لا يتفق معك في هذه الأصول اصلا ولا لا فيبقى الاصل ان احنا بنناقش باصول انت بتستدل بقصه يوسف ان هو قبل الملك واحنا بنستدل بها برده ان هو قبل الملك بعيدا عن تمكين الله عز وجل له وانه نبي يوحى اليه وانه معصوم وانه انه لا هنجنب ده الان لكن احنا بنعتقده تمام الاعتقاد انما بنجنبه في المناقش لكي لا تأخذ المناقشة منحا بعيدا انا اقول لك انت جاي بقت فل الباب من اوله واضح نعم بالنسبه للامر ده برضك قلت كنت او في قاعده اصوليه بتقول ما له تاكيد بمخالفه في شرعنا مخالف لهذا الامر وان على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه فقبل النبي, النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل هذا وهذا مخالف لقلت ان ليس عندنا بالاسانيد فهنا بقول ان عندنا الان حديث ابي ايوب وما في معناه فيها النهي الايه المطلق بلا تفريق بين وضع ووضع وحال وحال, وحال وانسان وانسان حديث ابن عمر في ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلو قلنا النهي المطلق يقتضي التحريم هل النبي صلى التحريم او يفعل المحرم استحال بل سيترجح لدينا الان ان النبي صلى لا يقعل المكروه ولو لبيار الجواز كمان طيب نفهم فعل النبس صلى الله عليه فأقول بعض العلماء أخذوا منه الإباحة وكأنه ناسخ لحديث النهي والبعض الآخر قال له هو مش ناسخ لعموم الأمة ولكنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وده القول الثاني اللي احنا قلنا ومنهم من حمل هذا الحديث حديث بن عمر على الخصوصية ورأى العمل بحديث أبي أيوب المتقدم وما في معناه فذهب إلى التحريم مطلقا ومنهم من جمع بين الحديثين وهؤلاء اختلفوا في طريقة الجمع باعتبار ان الجمع واجب ما أمكن ولا تبشره لأن بعض الناس يحفظ القواعد بدون يعني معرفة لأصولها والحامل على وضعه الجمع واجب ما أمك خلاص حفظنا القعد ولكن متى نجمع ولكن بد أن يكون الأدلة اللي ظاهرها التعارض متكفأة فما يصلحش أن انت تجمع بين دليل أدنى من ايه من آخر وإلا فالآخر مرجح بذاته قوته تعطي ايه ترجيح طيب الأمر الثاني اللي ما يكونش فيه تعسف في الجمع يعني مش عشان نجمع نجمع بأي جمع وخلاص المهم أن إحنا نجمع لا لا بد يكون الجمع يتماشى مع أصول الايه الشرع ويكون له حظ معتبر من النظر الصحيح السليم ده شرط الايه شرط الجمع بين الادله تكون متكافئه ان يكون الجمع له ما يؤيده من عموم التشريع اللي بيقولوا عليه اما قياس جلي او القياس بنفي الفارق او النظر المعتبر او نحو ذلك مما سياتي بيانه ان شاء الله فالجمعهم أقول منهم من قال بالإباحة في البنيان والمنع في الصحراء ومنهم من حمل النهي على, الإيه؟ على الكراهة دون التحريم بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبقى الوقت تك... عندنا كم قول قول به النسخ والتالي الإباحة قول به أنه خاص بالنفس سلم وبالتالي أحاديث التحريم سالمة من الاعتراض فهي على التحريم القول التالت الجمع ولكن جمع دي التفريق بين الصحراء والبنيان وجمع آخر بي حمل النهي في أحاديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر وغيرهم على, الايه؟ على الكراهة واعتبروا ان فعل النبس صلى الله عليه وسلم هو القرينة الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة واضح كده الكلام؟ طيب ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار انا قلت في اول كلامي ايه ان حديث ابي ايوب بيخالف حديث او حديث ابن عمر بيخالف حديث ابي ايوب من وجه اللي هو ايه الاستدبار قال لك بس احنا نوقف مع الحديث النبي صلى استدبر الكعبة يبقى يجوز الاستدبار دون الايه دون الاستقبال نعم ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار فأباح الاستدبار في البنيان فقط وأما في الصحراء فإنه يمنع كذلك وكذلك الاستقبال يمنع على كل حال لأن الواجب إذا قلنا بالتخصيص أن نقتصر في مخالفة مقطب العموم على مقدار الضرورة فقط يعني لو عندنا سورة عم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ استقبال واستدبار القبل طيب استقبال واستدبار فلو جاء نص فيه الاستدبار فقط يبقى ايه يبقى الاستقبال على العمو داخل في النهي العام طيب ولو قلنا ان الاستدبار ده كان في مكان معين يبقى يبقى ايضا الاستدبار في الاماكن الاخرى على الايه على العمو ده معنى قولين اذا قلن بالتخصيص أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم اللي هو نهى عن الاستقبال والاستدبار ده اسمه ايه؟ عموم في كل حال وفي كل مكان يبقى ده مقتضى العموم يبقى لما نقول بالتخصيص نقتصر على مقدار الايه؟ الضرورة اللي ورد به النص فقط ويبقى الباقي ضمن اه اللي هما بيقولوا عليه